جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين هل ذكر الثلاثه الذين تكلموا في المهد قيد أو يوجد غير من ذكر ذكر العلماء أن في بعض الأحاديث ورد ما يدل يعني على على الزيادة والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يقول لم لم أجد ما يعني يزيد على هذه الثلاثة التي جاءت في الصحيحين إلا ما ذكر في قصة صاحب الأخدود إلا ما ذكر في قصة صاحب الأخدود وبعض العلماء قالوا لعل يعني في التوفيق بين الحديثين لعل صاحب الأخدود يعني كان صغيرا ولكنه لم يكن في المهد والشيخ الباني رحمة الله عليه يقول لم أجد يعني ما يزيد على هذه الثلاثة إلا ما جاء في قصة صاحب الأحدود وهو تكلم صغيرا وبعض العلماء وفقوا بينها بأنه لعله كان قد تكلم في, في الصغر ولكن ليس في المهد وهؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد والله أعلم جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إذا